وَمِنْ آياتهِر جَوار فِي البَحِكَ الأعل إ شَأْسكِنِ الذحةَ يَظن النَغَوَكِدَ على ظَهرِي إِ فِي ذَِكَ لآيات لِكُلِّ صَّرٍ شَكُ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 walladhina idha asabahumul baghyuhum yantasrud wajaza sayi'atin say'atun mithlaha faman afa wa asliha fa ajruhu 'alallahi innahu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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل